أغلاها فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأضلينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَضَرِبْ لَهُمْ نَتَلَّعَ صَحَابَ الْقَرِيَةِ إذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ رَحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلَّا تَكْذِبُونَ قَالَ 111. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 112. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا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 إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 فيها فاكهة ولهم ما يدعون 110. سلام قولا من رب رحيم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 124. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 125. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 126. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 127. وذللناها لهم فمنهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون